ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو والمضمر رثنا عشر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربت ما وضربتم وضربتنا وضربة وضربت وضربة والضرب وضربنا